رب وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين نبينا محمد آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم رحبه الله تعالى باب ما جاء في الرقاء والتمائم قال قبل باب في تفسير التوحيد وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب هذا الباب من تفسير التوحيد لأن بعض الرقى والتمائم منها ما يناقض التوحيد ومنها ما يخدش التوحيد ومن الرقى ما هو مباح وجائز ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم ولم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم السلام عليكم السلام جزاك الله خير قال باب ما جاء في الرقى لينقل لنا رحمه الله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنه ربه جل وعلا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فما يقوله عليه الصلاة والسلام تشريع ومن تحقيق شهادة أن محمد الرسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ما نعبد ربنا إلا بما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون فهم أفضل الأمم وأفضل القرون حتى من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فخير القرون هم الصحابة رضي الله عنهم وليسوا بأفضل من الأنبياء وإنما هم أفضل القرون قرنهم أفضل القرون وهم الآخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم المبلغون لنا شرعنا ما تبلغنا بشرعنا إلا بواسطة الصحابة رضي الله عنهم فنترضى عنهم ونحبهم لله وفي الله ونواليهم ونكره ونبغض من يتخلى عنهم او يسبهم او يبغضهم باب ما جاء في الرقى والرقى جمع جمع رقية لانه جمعها باعتبار انواعها باعتبار انها انواع جمعها رحمه الله الرقى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 فالصحيح عن عبي بشير العنصاري رضي الله عنه أرضاه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ما جاء بيان هذه السفرة ما هي أي غزوة أي سفرة من السفرات وسمي السفر سفراً لأنه يسفر عن أخلاق الرجال يتبين الرجل أخلاقه ومروءته ومعاملته ولطفه ونحو ذلك من الصفات الحميدة أو الذميمة إذا سافر فأرسل رسولا جاء في بعض الأحاديث أن هذا الرسول هو زيد ابن حارثة رضي الله عنه حب النبي صلى الله عليه وسلم زيد الذي كان يدعى في أول الأمر زيد ابن محمد لما نزل قوله جل وعلا أدعوهم لآبائهم وأقصط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين صار يدعى زيد بن حارثة وهذا له قصة رضي الله عنه سبيا أخذ من أهله سرقه في الجاهلية، وجيء به وتناقلته الأيدي وهو عربي حر تناقلته الأيدي من يد إلى يد حتى صار لخديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم رقيقا له على أنه رقيق أهله تساءلوا عنه وأرسلوا الرسل يبحثون عن ولدهم فوجدوا واستبشروا به أنه عند أفضل الناس معاملة قبل النبوة فرحوا بأنه عند محمد قبل أن يوحى إليه فاستبشروا بذلك وجاء الأب والعم يطلبون ولدهم جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا ابننا وهو يعرفنا ونعرفه فمن به علينا او اطلب ما شئت من المال نعطيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك قال وما هو قال أخيره فإن اختاركم فهو لكم بدون شيء ابنكم يذهب معكم وإن اختارني فما أنا بالذي أرغب عنه قالوا أنصفت وزيادة ما دام جعلت الخيار له بين الحرية يذهب مع أبيه وعمه حر سيد من سادات القوم أو يبقى رقيق عند رجل من قريش أنصفت وزيادة فقال له فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من هذا قال هذا أبي يعرفه قال ومن هذا قال هذا عمي يعرفه قال وانا من عرفت فاختار من شئت تبقى معي او تذهب مع اهلك قال ما انا بالذي اختار عنك احدا لا ابي ولا عمي ما ارغب ان اذهب عنك ابدا انه رأى من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته قبل النبوة فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال هذا زيد بن محمد وكان التبني في الجاهلية سائد، قال هو ابني يرثني وعرثه حتى نزل قوله تعالى أدعوهم لآبائهم وأقصط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فصار يدعى بعد هذا زيد بن محمد وابنه أسامة يسمى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ينادي ألا يبقين في رقبة بعير ألا يبقين في رقبة بعير قلادة أو أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت روي الحديث ألا يبقى ين و تكون قلادة فاعل وروي الحديث ألا يبقى ين مبني للمجهول وتكون قلادة نافع فاعل من وتر أو قلادة إلا قطعت شك أحد الرواة هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلادة من وتر أو قال قلادة فقط قلادة من وتر أو قلادة فقط قال بعض العلماء لعل الأولى أن يكون المقيد قلادة من وتر لأن أي قلادة ما يمنع منها قد يكون رسن مقوة يقاد به البعير في حاجة إليه ما يمنع من هذا وإنما يمنع القلادة من وتر التي كانوا يدفعون بها العين في نظرهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في بعض أسفاره من ينادي في الناس لأنه كان فيه بقايا من بقايا الجاهلية كانوا إذا خافوا من العين قلدوا على البعير قلادة من وتر أو قلدوا عليه حذا أو قلدوا عليه رأس ذبيح رأس خروف أو نحوه حتى في نظرهم أنها تدفع العين عنهم وعن هذا البعير فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتذاذ أصول الشرك وما يدعو إليه وما يقرم منه قال لا يبقى في رقبة بعير أي قلادة من وتر لأنه ما يدفع العين هذا ولا علاقة له بذلك وإنما هذا من بقايا الجاهلية والذي يدفع العين الاستعاذة بالله جل وعلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجان وعين الإنسان حتى نزلت عليه المعوذتين فأخذ بهما وترك ما سواهما يعني الاستعاذة بهاتين السورتين مغنية قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر باجتذاذ أصول الشرك وما يقرب منه وتقدم أن ذكرنا أمس أن بعض العلماء ألحق بهذه الأشياء الدبلة والذبلة التي يلبسها الزوج استشعار باستمرار الزوجية وهذا لا يجوز لا يجوز من ناحية أنهم علقوا السبب على شيء لا أصل له ثانيا أن الذبلة ما كانت معروفة في الإسلام وإنما هي من عادات الكفار مما وردت إلى المسلمين من الكفار ومثل هذا ما يلبس على أساس أنه يخفف الروماتيزم أو يكون علاج يقول يلبس مجول في اليد أو يلبس خاتم في الأصبع أو يضع شيء في رقبته أو يتحزم بمعقد إزاره على شيء ما يظن أنه يخفف الروماتيزم أو يشفي من مرض ما وذكرنا أن الشفاء بأمور معنوية وأمور حسية أمور معنوية كقراءة القرآن وأمور حسية كأشياء وردت في الشرع مثل العسل والحبة السوداء وغيرها من الأشياء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنواع كثيرة أو أمور طبيعية معروفة عرفت بالتجربة أنها تنفع في الصداع تنفع في الإسهال تنفع في الإمساك تنفع فيه كذا هذه لا بأس بها يتعالج بها وما عداها مما لا أثر له ولم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه المنع ما يتعالج بشيء من هذا لم يرد ولم يعرف في العادة أنه علاج والمراد بقطعها إلا قطعت إزالتها ما يكفي أن المرأة يقول مثلا يقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلقوا لا لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مطاع فأمر بقطعها فمعناه الرسول هذا يأمر بالقطع فإن لم تقطع قطعها هو لأنه مبعوث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم والأمر من الشخص يختلف باختلاف حاله إذا كان مطاع فهو يأمر أو يفعل بيده وإذا كان غير مطاع فهو ينصح وإذا كان لا يستطيع النصح ولا يستطيع بدل النصيحة يخاف على نفسه فيكره هذا ويبغضه بقلبه نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقاء والتمائم والتوله شرك رواه أحمد وأبو داود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان راعيا لأحد أعيان أهل مكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فاستجاب وكان من علماء الصحابة رضي الله عنهم ومن فقهائهم وكان صغير قصير القامة ضعيف الجسم فكان واقفا مرة في الهوى فحركت الريح ساقيه فتناظر بعض الصحابة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم قصدهم فقال كأنكم تعجبون من دقة ساقيه قالوا نعم قال والله لهما أثقل في الميزان من جبل أحد هذه شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لثقل وزن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك هذا له سبب عبد الله رضي الله عنه رأى في رقبة زوجة خيط ضعيف فقال ما هذا؟ قالت هذا رقي لي فيه قال إن آل عبد الله لأغني عن الشرك ما ينبغي لنا آله يعني أهله أنتم أهلي وأنتم تقعون في الشرك وأنا بين أظهركم ومعكم إن آل عبد الله لأغني عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتولة شرك والتماعم والتولة شرك قالت هذا رقيا لي فيه فكانت عيني تقذف بالماء فإذا رقيا لي فيه هدعت قال ذاك شيطان ينخسها فتنقط وتخرج ويخرج منها الماء فإذا ذهبت إلى من يعص الله فيك هدى وتركها حتى تتعودي هذا الشيء وتتعلق به فكثيرا ما يحصل للإنسان والعياذ بالله فتنة يفتتن في شيء ما ويبتلى بأن يستدرج والعياذ بالله مثلا قد يجوز مثلا يذهب إلى قبر من القبور فيسأله أن يرد الظالة ثم يعود فيجد الظالة فيقول هذا الولي هذا الصاحب هذا النافع هذا الظار والعياذ بالله فيبتلى فيقع في الكفر والعياذ بالله بسبب هذه الظالة يبتلى لأن الله جل وعلا قدر له أن تعود ظالته فيظن أن الميت هذا هو اللي ردها وقد يكون له مريض مثلا فيذهب إلى القبر ويطلب منه أن يشفي مريضه ثم بعد فترة يشفى المريض بإذن الله جل وعلا فيفتتن بهذا القبر ويقول هذا القبر هو اللي شفى هذا نافع كما يقولون الآن يقول فلان قبر فلان مجرب الولي الفلاني مجرب مجرب يعني ابتلي به اشخاص سألوا فظنوا انه ينفعهم وهما يدري عن شيء ميت ميت جثة هامدة ما فيها شيء ربما بعد يكون حتى زال من الارض اكلته الارض ما بقي شيء وانما يبتل الله جل وعلا العباد ليرى جل وعلا وهو اعلم بما بمن يستحق الثواب ومن يستحق العقاب وإلا القبر ولا صاحب القبر ولا كل القبور ما تنفع من دون الله ولا تنفع شيء ميتة ميتة هم في حاجة إلى الدعاء يدعى لهم ويترحم عليهم إن كانوا مسلمين المسلم يدعى له ويترحم عليه ينتفع الميت بدعاء الأحياء لكن يرجى منه النفع لا لو يستطيع النفع ما جلس في حفرته يلبد في حفرته حتى يأتيه أحد يطلب منه ينفعه ما ينفع أين العقول المدركة لكن الشيطان يتلاعب بالعباد فقد يبتل الشخص بشيء ما يكون فيه هلاكه والعياذ بالله مثل ما يبتلى بالمال يبتلى بالولد يفرح بالمال يفرح بالولد وربما يكون خسارته ألاكه في هذا المال أو هذا الولد ولسمى يدري وإنما عليه أن يراجع أمره فيما بينه وبين الله وينظر في عمله إن كان على أفق السنة الحمد لله يحمد الله على ذلك وإن كان على خلاف السنة يرجع ما دام يمديه وفي دار المهلة والعمل والله جل وعلا يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة الإنسان يفرح بالمال وربما يكون هلاكه ووقوع في النار بسبب المال وكذلك يفرح بالولد فيفتتل به ويعرض عن طاعة الله بسبب ولده فيكون هلاكه وخسارته في بسبب الولد ودخوله النار فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لزوجته وللمسلمين عامة يبلغ ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلروات الحديث هذه زينب امرأته رضي الله عنها عن عبد الله بن مسعود إن الرقى والتمائم التمائم الرقاء اللي يرقى بها المريض ويأتي تفصيلها والتمائم شيء يوضع على الأولاد وعلى أشياء الحسنة مثلا يظنون أنها تمنع عنها العين وفي بقايا من بقايا الجاهلية موجودة إلى اليوم يتعلقون بأشياء لا تأثير لها ولا نفع فيها والتمائم والتولة نوع من السحر يعمل يظنون انه يحبب المرأة الى زوجها ويحبب الرجل الى مرأته شرك يعني اذا تعلق بهذه وظن انها تنفع من دون الله فذلك شرك اكبر وان ظن انها سبب ويتعلق ويتعلق به وليس الأمر كذلك فهذا قد يكون شرك أصغر وإذا كانت الرقى من القرآن فهذا سيأتي أنه جائز فقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الرقى هذه الذي قالت امرأته قالت اني أذهب إلى فلان اليهودي فيرقاني فيتهجأ في عيني نعم. وعن عبد الله بن عكيم عبد الله عنه. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعة من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال من تعلق شيئا وكل إليه فالمسلم عليه أن يتعلق بالله جل وعلا رجاءً. وخوفا ورغبة ورهبة وخشية وإنابة يكون متعلق بربه جل وعلا في جميع أحواله تعلق بغير الله جل وعلا وكله الله جل وعلا إلى هذا الشيء يهلك. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عن أن يتعلق الإنسان بمخلوق لا يستطيع نفع ولا كشف ظر وإنما على المسلم أن يتعلق بالله جل وعلا وقال من تعلق شيئا نكره تعم يعني أي شيء تعلق بأي, شيء بأي مخلوق مخلوق متصرف أو غير متصرف أو تعلق بملك من الملائكة ما يسوق له تعلق برسول من الرسل الأموات عليهم الصلاة والسلام ما نفعه وإنما التعلق بالله جل وعلا وحده والإنسان قد يتعلق بسبب من الأسباب له تأثير مثلا فلا بأس يعني يتعلق بفعل سبب من الأسباب جرت العادة في أنه ينفع مثل ما يقال اتكل عليه يعني وكله في أمر من الأمور فاتكل عليه في تهيئه هذا الأمر هذا لا بأس به لأن هذا سبب ولكن لا تقل إن هذا يعمل لك بنفسه وإنما هو سبب من الأسباب فقد يوفقه الله لنجاح مقصوده وقد يحرم من النجاح. نعم. وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجاب. برتيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه وروى احمد الامام احمد بن حمد رحمه الله ناصر السنة وقامع البدعة والذي اوذي في الله فصبر وابتلي رحمه الله بالقول بخلق القرآن فصبر وتحمل الأذل الذي جاء لئلا يظل الناس وبعض العلماء رحمهم الله في زمانه تأولوا وخلصوا خلصوا أنفسهم من الفتنة بالتأول وهو رضي الله عنه أبا دخل عليه ابن أحد تلامذته قال له المروزي فقال يا إمام ارفق على نفسك لأنه كبير في السن وحبس وعذب وضرب وعوذي لأجل يقول بخلق القرآن والقرآن غير مخلوق كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق منه مداوى إليه يعود فابتلي بهذا فصبر وأبى أن يقول وحبس وضرب ودخل عليه أحد تلاميذه قبل أن يخرج مرة ثانية للسؤال، ف.